وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا عن ذا آلهتكم إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكان أولان ذائك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنهم أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هل أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذِ تسوروا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالَ لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُوا وَلَا تُشْطِطُوا وَاهْدِنَا إِلَىٰ سواء الصراط. إن هذا أخيلوا تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.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 وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربا وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد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 تنوها بسخرنا له الريح تجري بامر رخا حيث اصاب والشياطين كلبنا وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن لو عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا ذا أيوب إذ, إذ نادى ربه أن مزني الشيطان بنصف وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لهم أهلا ومثلهم معهم رحمة منا, رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث انا وجدنا صابرا نعم العبد انه اواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الأيدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذلك وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدم مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم. حساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم ما يصلونها فبيس المهد هذا فليذوق حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا طوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صالون نار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموا لنا فبئس القرار قالوا ربنا من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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاؤينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجوه وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين.